دانيال الاصحاح الأول في السنة الثالثه من ملك يهوياقيم ملك يهوذا ذهب نابوخذ نصر ملك بابل الى اورشليم وحاصرها وسلم الرب بيده يهوياقيم ملك يهوذا مع بعض انيات بيت الله فجاء بها الى ارض شنعار الى بيت الهه وادخل الانيه الى خزانة بيت الهه وامر الملك اشفنز رئيس خصيانه بان يحضر من بني اسرائيل ومن نسل الملك ومن الشرفاء فتيانا لا عيب فيهم حسان المنظر، حاذقين في كل حكمة وعارفين معرفة وذوي فهم بالعلم والذين فيهم قوة على الوقوف في قصر الملك فيعلموهم كتابة الكلدانيين ولسانهم وعين لهم الملك وظيفة كل يوم بيومه من اطايب الملك ومن خمر مشروبه لتربيتهم ثلاث سنين وعند نهايتها يقفون امام الملك وكان بينهم من بني يهوذا دانيال وحنانيا وميشائيل وعزريا فجعل لهم رئيس الخصيان اسماء فسمى دانيال بلتشسر وحنانيا شدرخ وميشائيل ميشخ وعزريا عبدانه اما دانيال فجعل في قلبه انه لا يتنجس باطايب الملك ولا بخمر مشروبه فطلب من رئيس الخصيان أن لا يتنجس واعطى الله دانيال نعمه ورحمه عند رئيس الخصيان فقال رئيس الخصيان لدانيال اني اخاف سيد الملك الذي عين طعامكم وشرابكم فلماذا يرى وجوهكم اهزل من الفتيان الذين من جيلكم فتدينون راسي للملك فقال دانيال لرئيس السقاط الذي والله رئيس الخصيان على دانيال وحنانيا ومشائيل وعزريا جرب عبيدك عشرة ايام فليعطونا القطانية لنأكله وماء لنشربه ولينظروا الى مناظرنا امامك والى مناظر الفتيان الذين يأكلون من اطايب الملك ثم اصنع بعبيدك كما ترى. فسمع لهم هذا الكلام وجربهم عشرة ايام وعند نهاية العشرة الايام ظهرت مناظرهم احسن واسمن لحما من كل الفتيان الاكلين من اطايب الملك فكان رئيس السقاط يرفع اطايبهم وخمر مشروبهم ويعطيهم قطاني اما هؤلاء الفتيان الاربعتون فاعطاهم الله معرفة وعقلا في كل كتابة وحكمة وكان دانيال فهيما بكل الرؤى والاحلام وعند نهاية الايام التي قال الملك أن يدخلوهم بعدها اتى بهم رئيس الخصيان إلى امام نبو نصر وكلمهم الملك فلم يوجد بينهم كلهم مثل دانيال وحنانيا وميشائيل وعزريا فوقفوا امام الملك وفي كل امر حكمة فهم الذي سألهم عنه الملك وجدهم عشرة اضعاف فوق كل المجوس والصحرات الذين في كل مملكته وكان دانيال الى السنة الاولى لكورش الملك وفي السنة الثانية من ملك نبوخذ نصر حلم نبوخذ نصر احلاما فانزعجت روحه وطار عنه نومه فأمر الملك بأن يستدعى المجوس والسحره والعرافون والكلدانيون ليخبروا الملك بأحلامه فأتوا ووقفوا أمام الملك فقال لهم الملك قد حلمت حلما وانزعجت روحي لمعرفة الحلم فكلم الكلدانيون الملك بالاراميه عش ايها الملك الى الابد اخبر عبيدك بالحلم فنبين تعبيره فاجاب الملك وقال للكلدانيين قد خرج مني القول ان لم تنبئوني بالحلم وبتعبيره تصيرون اربا اربا وتجعلوا بيوتكم مزبلة وان بينتم الحلم وتعبيره تنالون من قبل هدايا وحلاوين واكراما عظيما، فبينوا للحلم وتعبيره فاجابوا ثانية وقالوا ليخبر الملك عبيده بالحلم فنبين تعبيره اجاب الملك وقال إني أعلم يقينا أنكم تكتسبون وقتا إذ رأيتم أن القول قد خرج مني بأنه إن لم تنبئوني بالحلم فقضاءكم واحد لأنكم قد اتفقتم على كلام كذب وفاسد لتتكلموا به قدامي إلى أن يتحول الوقت فأخبروني بالحلم فأعلم أنكم تبينون لي تعبيره. أجاب الكلدانيون قدام الملك وقالوا ليس على الأرض إنسان يستطيع أن يبين أمر الملك لذلك ليس ملك عظيم ذو سلطان سأل امرا مثل هذا من مجوسي أو ساحر أو كلداني والأمر الذي يطلبه الملك عشر وليس آخر يبينه قدام الملك غير الآلهة الذين ليست سكناهم مع البشر لاجل ذلك غضب الملك وغطاض جدا وامر بإبادة كل حكماء بابه فخرج الامر وكان الحكماء يقتلون فطلبوا دانيال واصحابه ليقتلوهم حينئذ اجاب دانيال بحكمة وعقل لاريوخ رئيس شرط الملك الذي خرج ليقتل حكماء بابل اجاب وقال لاريوخ قائد الملك لماذا اشتد الامر من قبل الملك حينئذ اخبر اريوخ دانيال بالامر فدخل دانيال وطلب من الملك ان يعطيه وقتا فيبين للملك التعبير حينئذ مضى دانيال الى بيته وأعلم حنانيا ومشائيل وعزريا أصحابه بالأمر ليطلبوا المراحم من قبل إله السماوات من جهة هذا السر لكي لا يهلك دانيال وأصحابه مع سائر حكماء بابل حينئذ لدانيال كشف السر في رؤيا الليل فبارك دانيال إله السماوات أجاب دانيال وقال ليكن اسم الله مباركا من الأزل وإلى الأبد لأن له الحكمة والجبروت وهو يغير الأوقات والأزمنة يعزل ملوكا وينصب ملوكا يعطي الحكماء حكمة ويعلم العارفين فهما هو يكشف العمائق والأسرار يعلم ما هو في الظلمات. وعنده يسكن النور إياك يا إله آبائي أحمدوا وأسبحوا الذي أعطاني الحكمة والقوة وأعلمني الآن ما طلبناه منك لأنك أعلمتنا أمر الملك فمن أجل ذلك دخل دانيال إلى أريوخ الذي عينه الملك لإبادة حكماء بابل مضى وقال له هكذا لا تبد حكماء بابل ادخلني الى قدام الملك فابين للملك التعبير حينئذ دخل اريوخ بدانيال الى قدام الملك مسرعا وقال له هكذا قد وجدت رجلا من بني سبي الذي يعرف الملك بالتعبير اجاب الملك وقال لدانيال الذي اسمه بلتشصر هل تستطيع انت على ان تعرفني بالحلم الذي رايته وبتعبيره اجاب دانيال قدام الملك وقال السر الذي طلبه الملك لا تقدر الحكماء ولا السحره ولا المجوس ولا المنجمون على ان يبينوه للملك لكن يوجد اله في السماوات كاشف الأسرار وقد عرف الملك نبوخذ نصر ما يكون في الأيام الأخيرة حلمك ورؤيا رأسك على فراشك هو هذا أنت يا أيها الملك أفكارك على فراشك صعدت إلى ما يكون من بعد هذا وكاشف الأسرار يعرفك بما يكون أما أنا فلم يكشف لي هذا السر لحكمة في أكثر من كل الأحياء ولكن لكي يعرف الملك بالتعبير ولكي تعلم أفكار قلبك أنت أيها الملك كنت تنظر وإذا بتمثال عظيم هذا التمثال العظيم البهي جدا وقف قبالتك ومنظره هائل رأس هذا التمثال من ذهب جيد صدره وذراعاه من فضة بطنه وفخذاه من نحاس ساقاه من حديد قدماه بعضهما من حديد والبعض من خزف كنت تنظر إلى أن قطع حجر بغير يدين فضرب التمثال على قدميه اللتين من حديد وخزف فسحقهما فانسحق حينئذ الحديد والخزف والنحاس والفضه والذهب معا وصارت كعصافه البيضر في الصيف فحملتها الريح فلم يوجد لها مكان اما الحجر الذي ضرب التمثال فصار جبلا كبيرا وملأ الأرض كلها هذا هو الحلم فنخبر بتعبيره قدام الملك أنت أيها الملك ملك ملوك لأن إله السماوات أعطاك مملكة واقتدارا وسلطانا وفخرا وحيثما يسكن بنو البشر ووحوش البر وطيور السماء دفعها ليدك وصلتك عليها جميعا فأنت هذا الرأس من ذهب وبعدك تقوم مملكة أخرى أصغر منك ومملكة ثالثة أخرى من نحاس فتتصلط على كل الأرض وتكون مملكة رابعة صلبة كالحديد لأن الحديد يدق ويسحق كل شيء وكالحديد الذي يكسر تسحق وتكسر كل هؤلاء وبما رأيت القدمين والأصابع بعضهما من خزف والبعض من حديد فالمملكه تكون منقسمة ويكون فيها قوة الحديد من حيث انك رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين وأصابع القدمين بعضها من حديد والبعض من خزف فبعض المملكة يكون قويا والبعض قصما وبما رأيت الحديد مختلطا بخزف الطين فإنهم يختلطون بنسل الناس ولكن لا يتلاصق هذا بذاك كما أن الحديد لا يختلط بالخزف وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا وملكها لا يترك لشعب آخر وتسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد لانك رايت أنه قد قطع حجر من جبل لا بيديني فسحق الحديد والنحاس والخزف والفضه والذهب الله العظيم قد عرف الملك ما سياتي بعد هذا الحلم حق وتعبيره يقين حينئذ خر نبوخذ نصر على وجهه وسجد لدانيال وأمر بأن يقدموا له تقدمة وروائح سرور فأجاب الملك دانيال وقال حقا إن إلهكم إله الآلهة ورب الملوك وكاشف الأسرار إذا استطعت على كشف هذا السر حينئذ عظم الملك دانيال وأعطاه عطايا كثيرة وصلته على كل ولاية بابل وجعله رئيس الشحن على جميع حكماء بابل فطلب دانيال من الملك فولى شدرخ وميشخ وعبدنه على أعمال ولاية بابل أما دانيال فكان في باب الملك الأصحاح الثالث. نبوخذ نصر الملك صنع تمثالا من ذهب طوله ستون ذراعا وعرضه ست أذرع ونصبه في بقعة دورة في ولاية باب ثم أرسل نبوخذ نصر الملك ليجمع المرازبة والشحنة والولاة والقضاة والخزنة والفقهاء. والمفتين وكل حكام الولايات ليأتوا لتتشين التمثال الذي نصبه نبوخذ نصر الملك حين اجتمع المرازبة والشحن والولاة والقضاة والخزنة والفقهاء والمفتونه وكل حكام الولايات لتتشين التمثال الذي نصبه نبوخذ نصر الملك ووقفوا امام التمثال الذي نصبه نبو خضنصر ونادى مناد بشدة قد امرتم ايها الشعوب والامم والالسنه عندما تسمعون صوت القرن والناي والعود والرباب والسنطير والمزمار وكل انواع العزف ان تخروا وتسجدوا لتمثال الذهب الذي نصبه نبوخذ نصر الملك ومن لا يخر ويسجد ففي تلك الساعة يلقى في وسط أتون نار متقدة لأجل ذلك وقتما سمع كل الشعوب صوت القرن والناي والعود والرباب والسنطير وكل أنواع العسف خر كل الشعوب والأمم والألسنة وسجدوا لتمثال الذهب الذي نصبه نبوخذ نصر الملك لاجل ذلك تقدم حينئذ رجال كالدانيون واشتكوا على اليهود اجابوا وقالوا للملك نبوخذ نصر أيها الملك عش إلى الأبد أنت أيها الملك قد أصدرت امرا بأن كل إنسان يسمع صوت القرن والناي والعود والرباب والسنتير والمزمار وكل أنواع العزف يخر ويسجد لتمثال الذهب ومن لا يخر ويسجد فإنه يلقى في وسط أتون نار متقد يوجد رجال يهود الذين وكلتهم على أعمال ولاية بابل شدرخ وميشخ وعبد نغو هؤلاء الرجال لم يجعلوا لك ايها الملك اعتبارا الهتك لا يعبدون ولتمثال الذهب الذي نصبته لا يسجدون حينئذ امر نبوخذ نصر بغضب وغيظ باحضار شدرخ وميشخ وعبد نغو فاتوا بهؤلاء الرجال قدام الملك فأجاب نبو نصر وقال لهم تعمدا يا شدرخ وميشخ وعبدنه لا تعبدون آلهتي ولا تسجدون لتمثال الذهب الذي نصبت فإن كنتم الآن مستعدين عندما تسمعون صوت القرن والناي والعود والرباب والصمتير والمزمار وكل أنواع العصب. الى أن تخر وتسجد للتمثال الذي عملته وإن لم تسجد ففي تلك الساعة تلقون في وسط التون النار المتقد ومن هو الإله الذي ينقذكم من يديه فأجاب شدرخ وميشخ وعبدنه وقالوا للملك يا نبو نصر، لا يلزمنا أن نجيبك عن هذا الأمر هوذا يوجد هنا الذي نعبده يستطيع ان ينجينا من اتون النار المتقد وان ينقذنا من يدك ايها الملك وإلا فليكن معلوما لك ايها الملك اننا لا نعبد الهتك ولا نسجد لتمثال الذهب الذي نصبته حينئذ امتلأ نبو نصر غيظا وتغير منظر وجهه على شدرخ وميشخ وعبدنه فأجاب وأمر بأن يحمل أتون سبعة أضعاف أكثر مما كان معتادا أن يحمل وأمر جبابرة القوة في جيشه بأن يوثقوا شدرخ وميشخ وعبدنه ويلقوهم في التون النار المتقد ثم أوثق هؤلاء الرجال في سراويلهم وأقمصتهم وأرضيتهم ولباسهم وألقوا في وسط التون النار المتقد ومن حيث إن كلمة الملك شديدة والأتون قد حمي جدا قتل لهيب النار الرجال الذين رفعوا شدرخ وميشخ وعبدنهو وهؤلاء الثلاثة الرجال شدرخ وميشخ وعبدنه سقطوا موثقين في وسط التون النار المتقدة حينئذ تحير نبوخذ نصر الملك وقام مسرعا فأجاب وقال لمشيريه ألم نلقي ثلاثة رجال موثقين في وسط النار فأجاب وقال للملك صحيح ايها الملك اجاب وقال ها انا ناظر اربعه رجال محلولين يتمشون في وسط النار وما بهم ضرر ومنظر الرابع شبيه بابن الالهة ثم اقترب نبوخذ نصر الى باب اتون النار المتقد واجاب فقال يا شدرخ وميشف وعبد نغو يا عبيد الله العلي اخرجوا وتعالوا فخرج شدرخ وميشخ وعبد نغو من وسط النار فاجتمعت المرازبة والشحن والولاة ومشيرو الملك ورأوا هؤلاء الرجال الذين لم تكن للنار قوة على اجسامهم وشعرة من رؤوسهم لم تحترق وسراويلهم لم تتغير ورائحة النار لم تأتي عليهم فأجاب نبوخذ نصر وقال تبارك إله شدرخ وميشخ وعبدنه الذي أرسل ملاكه وأنقذ عبيده الذين اتكلوا عليه وغيروا كلمة الملك واسلموا أكسادهم لكي لا يعبدوا أو يسجدوا لاله غير إلههم فمني قد صدر أمر بأن كل شعب وأمة ولسان يتكلمون بالسوء على إله شدرخ وميشخ وعبدنه فإنهم يصيرون إربا إربا وتجعل بيوتهم مزبلة إذ ليس إله آخر يستطيع أن ينجي هكذا حينئذ قدم الملك شدرخ وميشخ وعبدنه في ولاية باب الأصحاح الرابع من نبوخذ نصر الملك إلى كل الشعوب والأمم والألسنة الساكنين في الأرض كلها ليكثر سلامكم الايات والعجائب التي صنعها معي الله العلي حسن عندي ان اخبر به اياته ما اعظمها وعجائبه ما اقواها ملكوته ملكوت ابدي وسلطانه الى دور فدور انا نبو قد كنت مطمئنا في بيتي وناظرا في قصري رأيت حلما فروعني والأفكار على فراشي ورؤى رأسي أفزعتني فصدر مني أمر بإحضار جميع حكماء بابل قدامي ليعرفوني بتعبير الحلم حينئذ حضر المجوس والصحرة والكلدانيون والمنجمون وقصصت الحلم عليهم فلم يعرفوني بتعبيره اخيرا دخل قدامي دانيال الذي اسمه بل كسم كاسم إلهي والذي فيه روح الآلهة القدوسين فقصصت الحلم قدامه يا بل كبير المجوس من حيث إني أعلم أن فيك روح الآلهة القدوسين ولا يعصر عليك سر فأخبرني برؤى حلمي الذي رأيته وبتعبيره فرؤى رأسي على فراشي هي أني كنت أرى فإذا بشجرة في وسط الأرض وطولها عظيمة فكبرت الشجرة وقويت فبلغ علوها إلى السماء ومنظرها إلى أقصى كل الأرض أوراقها جميلة وثمرها كثير وفيها طعام للجميع وتحتها استظل حيوان البر وفي اغصانها سكنت طيور السماء وطعم منها كل البشر كنت ارى في رؤى رأسي على فراشي واذا بساهر وقدوس نزل من السماء فصرخ بشدة وقال هكذا اقطعوا الشجرة واقضبوا اغصانها وانثروا اوراقها وابذروا ثمرها ليهرب الحيوان من تحتها والطيور من اغصانها ولكن اتركوا ساق اصلها في الارض وبقيد من حديد ونحاس في عشب الحقل وليبتل بندى السماء وليكن نصيبه مع الحيوان في عشب الحقل ليتغير قلبه عن الانسانيه وليعطى قلب حيوان ولتمضي عليه سبعه ازمنه هذا الامر بقضاء الساهرين والحكم بكلمه القدوسين لكي تعلم الاحياء ان العلي متسلط في مملكة الناس، فيعطيها من يشاء، وينصب عليها أدنى الناس. هذا الحلم رأيته أنا نبوخذ نصر الملك. أما أنت يا بلتشصر، فبين تعبيره، لأن كل حكماء مملكتي لا يستطيعون أن يعرفوني بالتعبير. أما أنت فتستطيع. لأن فيك روح الآلهة القدوسين حينئذ تحير دانيال الذي اسمه بلتشصر ساعة واحدة وأفزعته أفكاره أجاب الملك وقال يا بلتشصر لا يفزعك الحلم ولا تعبيره فأجاب بلتشصر وقال يا سيدي الحلم لمبغضيك وتعبيره لأعاديك الشجرة التي رأيتها التي كبرت وقويت وبلغ علوها إلى السماء ومنظرها إلى كل الأرض وأوراقها جميلة وثمرها كثير وفيها طعام للجميع وتحتها سكن حيوان البر وفي أغصانها سكنت طيور السماء انما هي انت يا ايها الملك الذي كبرت وتقويت وعظمتك قد زادت وبلغت الى السماء وسلطانك الى اقصى الارض وحيث رأى الملك ساهرا وقدوسا نزل من السماء وقال اقطعوا الشجرة واهلكوها ولكن اتركوا ساق اصلها في الارض وبقيد من حديد ونحاس في عشب الحقل وليبتلى بندى السماء وليكن نصيبه مع حيوان البري حتى تمضي عليه سبعة أزمنة فهذا هو التعبير أيها الملك وهذا هو قضاء العلي الذي يأتي على سيد الملك يطردونك من بين الناس وتكون سكناك مع حيوان البر ويطعمونك العشب كالثيران ويبلونك بندى السماء فتمضي عليك سبعة أزمنة حتى تعلم أن العلي متسلط في مملكة الناس ويعطيها من يشاء وحيث أمروا بترك ساقي أصول الشجرة فإن مملكتك تثبت لك عندما تعلم أن السماء سلطان لذلك أيها الملك فلتكن مشورتي مقبولة لديك وفارق خطاياك بالبر وآثمك بالرحمه للمساكين لعله يطال اطمئنانك كل هذا جاء على نبوخذ مصر الملك عند نهاية اثني عشر شهر كان يتمشى على قصر مملكة بابل وأجاب الملك فقال أليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها لبيت الملك بقوة اقتدار ولجلال مجد والكلمة بعد بثم الملك وقع صوت من السماء قائلا لك يقولون ينابو خذ نصر الملك ان الملك قد زال عنك ويطردونك من بين الناس وتكون سكناك مع حيوان البر ويطعمونك العشب كالثيران فتمضي عليك سبعة ازمنه حتى تعلم ان العلي متسلط في مملكة الناس وانه يعطيها من يشاء في تلك الساعة تم الامر على نابوخاذ نصر فطرد من بين الناس واكل العشب كالثيران وابتلى جسمه بندى السماء حتى طال شعره مثل النسور واظفاره مثل الطيور وعند انتهاء الايام انا نابوخاذ نصر رفعت عيني الى السماء فرجع إلي عقلي وباركت العلي وسبحت وحمدت الحي إلى الأبد الذي سلطانه سلطان أبدي وملكوته إلى دور فدور وحسبت جميع سكان الأرض كلا شيء وهو يفعل كما يشاء في جند السماء وسكان الأرض ولا يوجد من يمنع يده أو يقول له ماذا تفعل في ذلك الوقت رجع إلي عقلي وعاد إلي جلال مملكتي ومجدي وبهائي وطلبني مشيرية وعظمائي وتثبتت على مملكتي وازدادت لي عظمة كثيرة فالآن أنا نبو نصر أسبح وأعظم وأحمد ملك السماء الذي كل أعماله حق وطرقه عدل ومن يسلك بالكبرياء فهو قادر على أن يذله الأصحاح الخامس بيل شصر الملك صنع وليمة عظيمة لعظمائه الألف وشرب خمرا قدام الألف وإذ كان بيل شصر يذوق الخمرة أمر بإحضار آنية الذهب والفضة التي أخرجها نبوخذ نصر أبوه من الهيكل الذي في اورشليم ليشرب بها الملك وعظمائه وزوجاته وسراريه حينئذ أحضروا آنية الذهب التي أخرجت من هيكل بيت الله الذي في اورشليم وشرب بها الملك وعظماؤه وزوجاته وسراريه كانوا يشربون الخمر ويسبحون آلهة الذهب والفضة والنحاس والحديد والخشب والحجر في تلك الساعة ظهرت أصابع يد إنسان وكتبت بإزاء النبراس على مكلس حائط قصر الملك والملك ينظر طرف اليد الكاتبة حينئذ تغيرت هيئة الملك وأفزعته أفكاره وانحلت خرز حقويه واستقت ركبتاه فصرخ الملك بشدة لإدخال الصحرة والكلدانيين والمنجمين فأجاب الملك وقال لحكماء بابل أي رجل يقرأ هذه الكتابة ويبين لي تفسيرها فإنه يلبس الارجوان وقلادة من ذهب في عنقه ويتسلط ثالثا في المملكة ثم دخل كل حكماء الملك. فلم يستطيعوا أن يقرأ الكتابة ولا أن يعرفوا الملكة بتفسيرها ففزع الملك بيلشصر شصر جدا وتغيرت فيه هيئته واضطرب عظماؤه أما الملكة فلسبب كلام الملك وعظمائه دخلت بيت الوليمة فأجابت الملكة وقالت أيها الملك عش إلى الأبد لا تفزعك أفكارك ولا تتغير هيئتك يوجد في مملكتك رجل فيه روح الآلهة القدوسين وفي أيام أبيك وجدت فيه نيره وفطنة وحكمة كحكمة الآلهة والملك نبوخذ نصر أبوك جعله كبير المجوس والسحره والكلدانيين والمنجمين ابوك الملك من حيث ان روحا فاضلة ومعرفة وفطنة وتعبير الاحلام وتبين الغاز وحل عقد وجدت في دانيال هذا الذي سماه الملك بلتشصر فليدعى الان دانيال فيبين التفسير حينئذ ادخل دانيال إلى قدام الملك فاجاب الملك وقال لدانيال اانت هو دانيال من بني سبي يهوذا الذي جلبه ابي الملك من يهوذا قد سمعت عنك ان فيك روح الالهه وان فيك نيره وفطنه وحكمه فاضله والان ادخل قدام الحكماء والسحره ليقراوا هذه الكتابة ويعرفوني بتفسيرها فلم يستطيعوا ان يبينوا تفسير الكلام وانا قد سمعت عنك انك تستطيع ان تفسر تفسيرا وتحل عقدا فان استطعت الان ان تقرأ الكتابة وتعرفني بتفسيرها فتلبس الأرجوانا وقلادة من ذهب في عنقك وتتسلط ثالثا في المملكة فأجاب دانيال وقال قدام الملك لتكن عطاياك لنفسك وهب هباتك لغيره لكني أقرأ الكتابة للملك وأعرفه بالتفسير أنت أيها الملك فالله العلي أعطى أباك نبوخ بنصر ملكوتا وعظمه وجلالا وبهاء وللعظمة التي أعطاه إياها كانت ترتعد وتفزع قدامه جميع الشعوب والأمم والألسنة فأيا شاء قتل وأيا شاء استحيا وأي انشاء رفع وأي انشاء وضع فلما ارتفع قلبه وقست روحه تجبرا انحط عن كرسي ملكه ونزع عنه جلاله وطرد من بين الناس وتساوى قلبه بالحيوان وكانت سكناه مع الحمير الوحشية فاطعموه العشب كالثيران وابتلى جسمه بندى السماء حتى علم ان الله العلي سلطان في مملكة الناس وانه يقيم عليها من يشاء وانت يا بيلشصر ابنه لم تضع قلبك مع انك عرفت كل هذا بل تعظمت على رب السماء فأحضروا قدامك آنية بيته وأنت وعظماؤك وزوجاتك وسراريك شربتم بها الخمر وسبحت آلهة الفضة والذهب والنحاس والحديد والخشب والحجر التي لا تبصر ولا تسمع ولا تعرف أما الله الذي بيده نسمتك وله كل طرقك فلم تمجده حينئذ أرسل من قبله طرف اليد فكتبت هذه الكتابة وهذه هي الكتابة التي سطرت منا منا تقيل وفرسين وهذا تفسير الكلام منا احصى الله ملكوتك وأنهان وزنت بالموازين فوجدت ناقصا قسم فرسي قسمت مملكتك وأعطيت لمادي وفارس حينئذ أمر بيلشصر أن يلبس دانيال الارجوان وقلادة من ذهب في عنقه ويناد عليه أنه يكون متسلطا ثالثا في المملكة في تلك الليلة قتل بيلشصر ملك الكلدانيين فاخذ المملكة داريوس المادي وهو ابن اثنتين وستين سنة الاصحاح السادس حسن عند داريوس ان يولي على المملكة مائة وعشرين مرزبانا يكونون على المملكة كلها وعلى هؤلاء ثلاثة وزراء احدهم دانيال لتؤدي المرازبة اليهم الحساب فلا تصيب الملك خسارته ففاق دانيال هذا على الوزراء والمرازبة لان فيه روحا فاضلة وفكر الملك في أن يوليه على المملكة كلها، ثم إن الوزراء والمرازبة كانوا يطلبون عله يجدونها على دانيال من جهة المملكة فلم يقدروا أن يجدوا عله ولا ذنبا لأنه كان امينا ولم يوجد فيه خطأ ولا ذنب فقال هؤلاء الرجال لا نجد على دانيال هذا علة إلا أن نجدها من جهة شريعة إلهه حينئذ اجتمع هؤلاء الوزراء والمرازبة عند الملك وقالوا له هكذا أيها الملك داريوس عش إلى الأبد إن جميع وزراء المملكة والشحن والمرازبة والمشيرين والولاة قد تشاوروا على أن يضعوا أمرا ملكيا ويشددوا نهيا بأن كل من يطلب البطن حتى ثلاثين يوما من إله أو إنسانا إلا منك أيها الملك يطرح في جب الأسود فثبت الآن النهي أيها الملك وامض الكتابة لكي لا تتغير كشريعة مادي وفارس التي لا تنسخ لأجل ذلك أمضى الملك داريوس الكتابة والنهي فلما علم دانيال بإمضاء الكتابة ذهب إلى بيته وكواه مفتوحة في عليته نحو اورشليم فجثى على ركبتيه ثلاث مرات في اليوم وصلى وحمد قدام إلهه كما كان يفعل قبل ذلك فاجتمع حينئذ هؤلاء الرجال فوجدوا دانيال يطلب ويتضرع قدام إلهه فتقدموا وتكلموا قدام الملك في نهي الملك ألم تمضي أيها الملك نهيا بأن كل إنسان يطلب من إله أو إنسان حتى ثلاثين يوما إلا منك أيها الملك يطرح في جب الأسود فأجاب الملك وقال الأمر صحيح كشريعة ماد وفارس التي لا تنسخ حينئذ اجابوا وقالوا قدام الملك إن دانيال الذي من بني سبي يهوذا لم يجعل لك أيها الملك اعتبارا ولا للنهي الذي أمضيته بل ثلاث مرات في اليوم يطلب طلبته فلما سمع الملك هذا الكلام اغتاظ على نفسه جدا وجعل قلبه على دانيال لينجيه واجتهد الى غروب الشمس لينقذه فاجتمع اولئك الرجال الى الملك وقالوا للملك اعلم ايها الملك ان شريعة مادي وفارس هي ان كل نهي او امر يضعه الملك لا يتغير حين امر الملك فاحضروا دانيال وطرحوه في جب الاسود اجاب الملك وقال لدانيال ان الهك الذي تعبده دائما هو ينجيك واطي بحجر ووضع على فم الجب وختمه الملك بخاتمه وخاتم عظمائه لئلا يتغير القصد في دنيان حينئذ مضى الملك إلى قصره وبات صائما ولم يؤتى قدامه بسراريه وطار عنه نومه ثم قام الملك باكرا عند الفجر وذهب مسرعا إلى جب الأسود فلما اقترب إلى الجب نادى دانيال بصوت أسيف أجاب الملك وقال لدانيال يا دانيال عبد الله الحي هل إلهك الذي تعبده دائما قدر على أن ينجيك من الأسود فتكلم دانيال مع الملك يا أيها الملك عش إلى الأبد الهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود فلم تضرني لأني وجدت بريئا قدامه وقدامك أيضا أيها الملك لم أفعل ذنبا حينئذ فرح الملك به وأمر بأن يصعد دانيال من الجب فأصعد دانيال من الجب ولم يوجد فيه ضرر لأنه آمن بإلهه فأمر الملك فأحضروا أولئك الرجال الذين اشتكوا على دانيان وطرحوهم في جب الأسود هم وأولادهم ونساءهم ولم يصلوا إلى أسفل الجب حتى بطشت بهم الأسود وسحقت كل عظامهم ثم كتب الملك داريوس إلى كل الشعوب والأمم والألسنة الساكنين في الأرض كلها ليكثر سلامكم من قبل صدر أمره بأنه في كل سلطان مملكتي يرتعدون ويخافون قدام إله دانياه لأنه هو الاله الحي القيوم إلى الأبد وملكوته لن يزول وسلطانه الى المنتهى هو ينجي وينقذ ويعمل الايات والعجائب في السماوات وفي الارض هو الذي نجى دانيال من يد الاسود فنجح دانيال هذا في ملك داريوس وفي ملك كورش الفارسي الاصحاح السابع في السنة الاولى لبيل شصر ملك بابل راى دانيال حلما ورؤى راسه على فراشه حينئذ كتب الحلم واخبر برأس الكلام اجاب دانيال وقال كنت ارى في رؤياي ليلا واذا باربع رياح السماء هجمت على البحر الكبير وصعد من البحر اربعه حيوانات عظيمة هذا مخالف ذاك الاول كالاسد وله جناحا نسرا وكنت انظر حتى انتتفى جناحاه وانتصب عن الارض واوقف على رجليني كانسان واعطي قلب انسان واذا بحيوان اخر ثاني شبيه بالدب فارتفع على جنب واحد وفي فمه ثلاث أضلع بين أسنانه فقالوا له هكذا قم كل لحما كثيرا وبعد هذا كنت أرى وإذا بآخر مثل النمر وله على ظهره أربعة أجنحة طائرين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 وكان مخالفا لكل الحيوانات الذين قبلهم وله عشرة قرون كنت متأملا بالقرون واذا بقرن اخر صغير طلع بينها وقلعت ثلاثة من القرون الاولى من قدامه واذا بعيون كعيون الانسان في هذا القرن وثم متكلم بعظائم كنت أرى أنه وضعت عروش وجلس القديم الأيام لباسه أبيض كالثلج وشعر راسه كالصوف النقي وعرشه لهيب نار وبكراته نار متقد مهر نار جرى وخرج من قدامه الوف ألوف تخدمه وربوات ربوات وقوف قدامه فجلس الدين وفتحت الأصفار كنت أنظر حينئذ من أجل صوت الكلمات العظيمة التي تكلم بها القرن كنت أرى إلى أن قتل الحيوان وهلك جسمه ودفع لوقيد النار اما باقي الحيوانات فنزع عنهم سلطانه ولكن اعطوا طول حياة الى زمان ووقت كنت ارى في رؤى الليل واذا مع سحب السماء مثل ابن انسان اتى وجاء الى القديم الايام فقربوه قدامه فاعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والامم والالسنه سلطانه سلطان ابادي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض اما أنا دانيال فحزنت روحي في وسط جسمي وافزعتني رؤى راسي فاقتربت إلى واحد من الوقوف وطلبت منه الحقيقه في كل هذا فاخبرني وعرفني تفسير الامور هؤلاء الحيوانات العظيمة التي هي اربعه هي اربعه ملوك يقومون على الارض اما قدسول علي فيأخذون المملكة ويمتلكون المملكة الى الابد والى ابد الابدين حينئذ رمت الحقيقة من جهة الحيوان الرابع الذي كان مخالفا لكلها وهائلا جدا وأسنانه من حديد وأظفاره من نحاس وقد أكل وسحق وداس الباقية برجليه وعن القرون العشرة التي برأسه وعن الآخر الذي طلع. فسقطت قدامه ثلاثه وهذا القرن له عيون وفم متكلم بعضائنا ومنظره أشد من رفقائه وكنت أنظر وإذا هذا القرن يحارب القديسين فغلبهم حتى جاء القديم الأيام وأعطي الدين لقديس العلي وبلغ الوقت فامتلك القدسون المملكة فقال هكذا اما الحيوان الرابع فتكون مملكة رابعة على الارض مخالفة لسائر الممالك فتأكل الارض كلها وتدوسها وتسحقها والقرون العشرة من هذه المملكة هي عشرة ملوك يقومون ويقوم بعدهم آخر وهو مخالف الأولين ويذل ثلاثة ملوكا ويتكلم بكلام ضد العلي ويبلي قديس العلي ويظن أنه يغير الأوقات والسنة ويسلمون ليده إلى زمان وأزمنة ونصف زمان فيجلس الدين وينزعون عنه سلطانه ليفنوا ويبيدوا الى المنتهى والمملكة والسلطان وعظمة المملكة تحت كل السماء تعطى لشعب قديس العلي ملكوته ملكوت ابدي وجميع الصلاطين اياه يعبدون ويطيعون الى هنا نهاية الامر اما انا دانيال فافكاري افزعتني كثيرا وتغيرت علي هيئتي وحفظت الامر في قلبي الاصحاح الثاني في السنة الثالثة من ملك بيلشصر الملك ظهرت لي انا دانيال رؤيا. بعد التي ظهرت لي في الابتداء فرأيت في الرؤيا وكان في رؤياي وأنا في شوشان القصر الذي في ولاية عيلام، ورأيت في الرؤيا وأنا عند نهر أولاي فرفعت عيني ورأيت وإذا بكبش واقف عند النهر وله قرناني والقرناني عالياني والواحد أعلى من الآخر والأعلى طالع اخيرا رأيت الكبش ينطح غربا وشمالا وجنوبا فلم يقف حيوان قدامه ولا منقذ من يده وفعل كمرضاته وعظمه وبينما كنت متاملا إذا بتيس من المعزي جاء من المغرب على وجه كل الأرض ولم يمس الأرض وللتيس قرن معتبر بين عينيه وجاء إلى الكبش صاحب القرنين الذي رأيته واقفا عند النهر وركض إليه بشدة قوته ورأيته قد وصل إلى جانب الكبش فاستشاط عليه وضرب الكبش وكسر قرنيه فلم تكن للكبش قوة على الوقوف امامه وترحه على الارض وداسه ولم يكن للكبش منقذ من يده فتعظم تيس المعز جدا ولم اعتز انكسر القرن العظيم وطلع عوضا عنه اربعه قرون معتبرة نحو رياح السماء الاربع ومن واحد منها خرج قرن صغير وعظم جدا نحو الجنوب ونحو الشرق ونحو فخر الاراضي وتعظم حتى الى جند السماوات وترح بعضا من الجند والنجوم الى الارض وداسهم وحتى الى رئيس الجند تعظم وبه ابطلت المحرقة الدائمة وهدم مسكن مقدسه وجعل جند على المحرقة الدائمة بالمعصية فطرح الحق على الارض وفعل ونجح فسمعت قدوسا واحدا يتكلم فقال قدوس واحد لفلان المتكلم الى متى الرؤيا؟ من جهة المحرقه الدائمة ومعصية الخراب لبذل القدس والجندي مدوسين فقال لي الى 2300 صباح ومساء فيتبرأ القدس وكان لما رأيت انا دانيال الرؤيا وطلبت المعنى اذا بشبه انسان واقف قبالتي وسمعت صوت انسان بين اولادي فنادى وقال يا جبرائيل فهم هذا الرجل الرؤيا فجاء الى حيث وقفت ولما جاء خفت وخررت على وجهه فقال لفهم يا ابن ادم ان الرؤيا لوقت المنتهى واذ كان يتكلم معي كنت مسبخا على وجهي إلى الأرض فلمسني وأوقفني على مقام وقالها أنا ذا أعرفك ما يكون في آخر السخط لأن عاد الانتهاء أما الكبش الذي رأيته ذا القرنين فهو ملوك مادي وفارس والتيس العافي ملك اليونان والقرن العظيم الذي بين عينيه هو الملك الأول وإذ انكسر وقام أربعة عوضا عنه فستقوم أربع ممالك من الأمة ولكن ليس في قوته وفي آخر مملكتهم عند تمام المعاصي يقوم ملك جاف الوجه وفاهم الحيل وتعظم قوته ولكن ليس بقوته يهلك عجبا وينجح ويفعل ويبيد العظماء وشعب القديسين وبحذاقته ينجح ايضا المكر في يده ويتعظم بقلبه وفي الاطمئنان يهلك كثيرين ويقوم على رئيس الرؤساء وبلا يد ينكسر فرؤيا المساء والصباح التي قيلت هي حق اما انت فاكتم الرؤيا لانها الى ايام كثير وانا دانيال ضعفت ونحلت اياما ثم قمت وباشرت اعمال الملك وكنت متحيرا من الرؤيا ولا فهم الاصحاح التاسع في السنة الاولى لداريوس ابن احشويروش من نسل الماديين الذي ملك على مملكة الكلدانيين في السنة الاولى من ملكه انا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب الى ارميا النبي لكمالة سبعين سنة على خراب اورشليم فوجهت وجهي إلى الله السيد طالبا بالصلاة والتضرعات بالصوم والمسح والرماد وصليت إلى الرب الهي واعترفت وقلت أيها الرب الإله العظيم المهوب حافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظي وصياه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 كما هو اليوم لرجال يهوذا ولسكان أوروشليمة ولكل إسرائيل القريبين والبعيدين في كل الأراضي التي طردتهم إليها من أجل خيانتهم التي خانوك إياها يا سيد لنا خزي الوجوه لملوكنا لرؤسائنا ولآبائنا لأننا أخطأنا إليك للرب الهنا المراحم والمغفرة لاننا تمردنا عليه وما سمعنا صوت الرب الهنا لنسلك في شرائعه التي جعلها امامنا عن يد عبيده الانبياء وكل اسرائيل قد تعدى على شريعتك وحادوا لان يسمعوا صوتك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 ما لم يجرى تحت السماوات كلها كما اجري على اورشليم كما كتب في شريعة موسى قد جاء علينا كل هذا الشر ولم نتضرع الى وجه الرب الهنا لنرجع من اثامنا ونفطنا بحقك فسهر الرب على الشر وجلبه علينا لأن الرب الهنا بار في كل اعماليه التي عملها اذ لم نسمع صوته والان ايها السيد الهنا الذي اخرقت شعبك من ارض مصر بيد قوية وجعلت لنفسك اسما كما هو هذا اليوم قد اخطأنا عملنا شرا يا سيد حسب كل رحمتك اصرف سخطك وغضبك عن مدينتك أوروشليم جبل قدسك اذ لخطايانا ولآثام آبائنا صارت أوروشليم وشعبك عارا عند جميع الذين حولنا فاسمع الآن يا إلهنا صلاة عبدك وتضرعاته واضئ بوجهك على مقدسك الخربي من اجل السيد امل اذنك يا الهي واسمع افتح عينيك وانظر خرابنا والمدينة التي دعي اسمك عليها لانه لا لادل برنا نطرح تضرعاتنا امام وجهك بل لاجل مراحمك العظيمة يا سيد اسمع يا سيد اغفر يا سيد اصغي واصمع لا تؤخر من اجل نفسك يا الهي لان اسمك دعي على مدينتك وعلى شعبك وبينما انا اتكلم واصلي واعترف بخطيتي وخطية شعبي اسرائيل واطرح تضرعي أمام الرب الهي عن جبل قدس الهي وانا متكلم بعد بالصلاه إذا بالرجل جبرائيل الذي رايته في الرؤيا في الابتداء مطارا واغثا لمسني عند وقت تقدمه المساء وفهمني وتكلم معي وقال يا دانيال إني خرجت الآن لأعلمك الفهم في ابتداء تضرعاتك خرج الأمر وأنا جئت لأخبرك لأنك أنت محبوب فتأمل الكلام وافهم الرؤيا. سبعون اسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الإثم وليؤتى بالبر الأبدي ولختم الرؤيا والنبوة ولمسح قدوس القدوسين فاعلم وافهم أنه من خروج الأمر لتجديد أوروشاليما وبنائها إلى المسيح الرئيسي سبعة أسابيع واثنان وستون اسبوعا يعود ويبنى سوق وخليج في ضيق الأزمنة وبعد اثنين وستين أسبوع يقطع المسيح وليس له وشعب رئيس آت يخرب المدينة والقدس وانتهاؤه بغمارة وإلى النهاية حرب وخرب قضية بها ويثبت عهدا مع كثيرين في أسبوع واحد وفي وسط الأسبوع يبطل الذبيحة والتقدّمته وعلى جناح الأرجاس مخرب حتى يتم ويصب المقضي على المخرب الاصحاح العاشر في السنة الثالثة لبورش ملك فارس كشف امر لدانيال الذي سمي باسم بلتشصر. والأمر والامر حق والجهاد عظيم وفهم الامر وله معرفة الرؤية في تلك الايام انا دانيال كنت نائحا ثلاثة اسابيع اياما لم اكل طعاما شهيا ولم يدخل في فمي لحم ولا خمر ولم ادهن حتى تمت ثلاثة اسابيع ايام وفي اليوم الرابع والعشرين من الشهر الاول اذ كنت على جانب النهر العظيم هو دجلة رفعت ونظرت فاذا برجل لابس كتانا وحقواه متنطقاني بذهب افاس وجسمه كزبرجد، ووجهه كمنظر البرق، وعيناه كمصبح نار، وذراعاه ورجلاه كعين النحاس المصقول وصوت كلامه كصوت جمهور، فرأيت أنا دانيال الرؤيا وحدي، والرجال الذين كانوا معي لم يروا الرؤيا. لكن وقع عليهم ارتعاد عظيم فهربوا ليختبئوا فبقيت أنا وحدي ورايت هذه الرؤيا العظيمه ولم تبقى في قوه ونضارتي تحولت فيا إلى فساد ولم اضبط قوه وسمعت صوت كلامه ولما سمعت صوت كلامه كنت مسبخا على وجهي ووجهي الى الارض واذا بيد لمستني واقامتني مرتجفا على ركبتي وعلى كفي يدي وقال لي يا دانيال ايها الرجل المحبوب افهم الكلام الذي اكلمك به وقم على مقامك لان الان ارسلت اليك ولما تكلم معي بهذا الكلام قمت مرتعدا فقال لي لا تخف يا دانيال لانه من اليوم الاول الذي فيه جعلت قلبك للفهم ولاذلال نفسك قدام الهك سمع كلامك وانا اتيت لاجل كلامك ورئيس مملكه فارس وقف مقابلي واحدا وعشرين يوما وهو ذا ميخائيل واحد من الرؤساء الأولين جاء لاعانتي وأنا أبقيت هناك عند ملوك فارس وجئت لافهمك ما يصيب شعبك في الايام الأخيرة لان الرؤيا إلى ايام بعد فلما تكلم معي بمثل هذا الكلام جعلت وجهي الى الارض وصمت وهو ذا كشبه بني ادم لمس شفتي ففتحت فمي وتكلمت وقلت للواقف امامي يا سيدي بالرؤيا قلبت علي اوجاعي فما ضبطت قوة فكيف يستطيع عبد سيدي هذا ان يتكلم مع سيدي هذا وأنا فحالا لم تثبت فيا قوة ولم تبقى فيا نسمة فعاد ولمسني كمنظر إنسان وقواني وقال لا تخف أيها الرجل المحبوب سلام لك تشدد تقوى ولما كلمني تقويت وقلت ليتكلم سيدي لأنك قويتني فقال هل عرفت لماذا جئت اليك فالان ارجع واحارب رئيس فارس فاذا خرجت هوذا رئيس اليونان ياتي ولكني اخبرك بالمرسوم في كتاب الحق ولا احد يتمسك معي على هؤلاء الا ميخائيل رئيسكم الأصحاح الحادي عشر وأنا في السنة الأولى لداريوس المادي وقفت لأشدده وأقويه والآن أخبرك بالحق هو ذا ثلاثة ملوك أيضا يقومون في فارس والرابع يستغني بغنى أوفر من جميعهم وحسب قوته بغناه يهيج الجميع على مملكة اليونان ويقوم ملك جبار ويتسلط تسلطا عظيما ويفعل حسب ارادته وكقيامه تنكسر مملكته وتنقسم الى رياح السماء الاربع ولا لعقبه ولا حسب سلطانه الذي تسلط به لان مملكته تنقرض. وتكون لآخرين غير أولئك ويتقوى ملك الجنوب ومن رؤسائه من يقوى عليه ويتسلط تسلط عظيم تسلطه وبعد سنين يتعاهدان وبنت ملك الجنوب تأتي إلى ملك الشمال لإجراء الاتفاق ولكن لا تضبط الذراع قوتا ولا يقوم هو ولا ذراعه، وتسلم هي والذين أتوا بها والذي ولدها ومن قواها في تلك الأوقات ويقوم من فرع أصولها قائم مكانه ويأتي إلى الجيش ويدخل حصن ملك الشمال ويعمل بهم ويقوى، ويسبي إلى مصر آلهتهم ايضا مع مسبوكاتهم وانيتهم الثمينه من فضه وذهب ويقتصر سنين عن ملك الشمال فيدخل ملك الجنوب الى مملكته ويرجع الى ارضه وبنوه يتهيجون فيجمعون جمهور جيوش عظيمه وياتي ات ويغمر ويطمو ويرجع ويحارب حتى الى حصني، ويغطاظ ملك الجنوب ويخرج ويحاربه اي ملك الشمال ويقيم جمهورا عظيما فيسلم الجمهور في يده فاذا رفع الجمهور يرتفع قلبه ويطرح ربوات ولا يعتس فيرجع ملك الشمال ويقيم جمهورا اكثر من الاول ويأتي بعد حين بعد سنين بجيش عظيم وثروة جزيله وفي تلك الاوقات يقوم كثيرون على ملك الجنوب وبنو العتات من شعبك يقومون لاثبات الرؤية ويعثرون، فيأتي ملك الشمال ويقيم مترسة ويأخذ المدينة الحصينة فلا تقوم امامه ذراعا الجنوب ولا قومه المنتخب ولا تكون له قوة للمقاومة والاتي عليه يفعل ارادته وليس من يقف امامه ويقوم في الارض البهية وهي بالتمام بيده ويجعل وجهه ليدخل بسلطان كل مملكته ويجعل معه صلحة ويعطيه بنت النساء ليفسدها فلا تثبت ولا تكون له ويحول وجهه الى الجزائر ويأخذ كثيرا منها ويزيل رئيس تعييره فضلا عن رد تعييره عليه ويحول وجهه الى حصون ارضه ويعثر ويسقط ولا يوجد فيقوم مكانه من يعبر جابي الجزية في فخر المملكة وفي أيام قليلة ينكسر لا بغضب ولا بحر فيقوم مكانه محتقر لم يجعل عليه فخر المملكة ويأتي بغتة ويمسك المملكة بالتملقات وأذرع الجار في تجرف من قدامه وتنكسر، وكذلك رئيس العهد ومن المعاهدة معه يعمل بالمكر ويصعد ويعظم بقوم قليل يدخل بغتة على أسمن البلاد ويفعل ما لم يفعله آباؤه ولا آباء آبائه يبذر بينهم نهبا وغنيمة. وغنى ويفكر افكاره على الحصون وذلك الى حين وينهض قوته وقلبه على ملك الجنوب بجيش عظيم وملك الجنوب يتهيج الى الحرب بجيش عظيم وقوي جدا ولكنه لا يثبت لانهم يدبرون عليه تدابير والآكلون اطايبه يكسرونه وجيشه يطمو ويسقط كثيرون قتله وهذان الملكان قلبهما لفعل الشر ويتكلمان بالكذب على مائدة واحدة ولا ينجح لأن الانتهاء بعد إلى ميعاد فيرجع إلى أرضه بغنى جزيل وقلبه على العهد المقدس فيعمل ويرجع إلى أرضه وفي الميعاد يعود ويدخل الجنوب ولكن لا يكون الآخر كالأول فتأتي عليه سفن من كتيم فييأس ويرجع ويغطاظ على العهد المقدس ويعمل ويرجع ويصغى إلى الذين تركوا العهد المقدس وتقوم منه أذرع وتنجس المقدس الحصين وتنزع المحرقة الدائمة وتجعل الركس المخرب والمتعدون على العهد يغويهم بالتملقات أما الشعب الذين يعرفون إلههم فيقوون ويعملون والفاهمون من الشعب يعلمون كثيرين ويعثرون بالسيف وباللهيب وبالسبي وبالنهب اياما فاذا عثروا يعانون عونا قليلا ويتصل بهم كثيرون بالتملقات وبعض الفاهمين يعثرون امتحانا لهم للتطهير وللتبيض الى وقت النهاية لانه بعد الى الميعاد. ويفعل الملك كإرادته ويرتفع ويتعظم على كل إله ويتكلم بأمور عجيبة على إله الآلهة وينجح إلى إتمام الغضب لأن المقضية به يجرى ولا يبالي بآلهة آبائه ولا بشهوة النساء وبكل إله لا يبالي لانه يتعظم على الكل ويكرم اله الحصون في مكانه واله لم تعرفه اباؤه يكرمه بالذهب والفضة وبالحجارة الكريمة والنفائس ويفعل في الحصون الحصينة باله غريب من يعرفه يزيده مجدا ويسلطهم على كثيرين ويقسم الارض اجره ففي وقت النهاية يحاربه ملك الجنوب فيثور عليه ملك الشمال بمركبات وبفرسان وبسفن كثيرة ويدخل الاراضي ويجرف ويطمو ويدخل الى الارض البهية فيعثر كثيرون وهؤلاء يفلتون من يده ادوم ومؤاب ورؤساء بني عمون ويمد يده على الاراضي وارض مصر لا تنجو ويتسلط على كنوز الذهب والفضة وعلى كل نفائس مصر واللوبيون والكوشيون عند خطواته وتفزعه اخبار من الشرق ومن الشمال فيخرج بغضب عظيم ليخرب وليحرم كثيرين وينصب فسطاته بين البحور وجبل بهاء القدس ويبلغ نهايته ولا معين له الأصحاح الثاني وفي ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك ويكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت وفي ذلك الوقت ينجى شعبك كل من يوجد مكتوبا في السفر وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون هؤلاء الى الحياة الابديه وهؤلاء الى العار للازدراء الابدي والفاهمون يضيئون كضياء الجلد والذين ردوا كثيرين الى البر كالكواكب الى ابد الدهور اما انت يا دانيال فخف الكلام واختم السفرة الى وقت النهاية كثيرون يتصفحونه والمعرفة تزداد فنظرت انا دانيال واذا باثنين اخرين قد وقفا واحد من هنا على شاطئ النهر واخر من هناك على شاطئ النهر وقال للرجل اللابس الكتان الذي من فوق مياه النهر الى متى انتهاء العجائب فسمعت الرجل اللابس الكتان الذي من فوق مياه النهر، اذ رفع يمناه ويسراه نحو السماوات وحلف بالحي الى الابد انه الى زمان وزمانين ونصف فاذا تم تفريق ايدي الشعب المقدس تتم كل هذه وانا سمعت وما فهمت فقلت يا سيدي ما هي اخر هذه فقال اذهب يا دانيال لان الكلمات مخفيه ومختومه الى وقت النهايه كثيرون يتطهرون ويبيضون ويمحصون اما الاشرار فيفعلون شرا ولا يفهم احد الاشرار لكن الفاهمون يفهمون ومن وقت ازاله المحرقه الدائمه واقامة ركس المخربي 1290 يوما طوبة لمن ينتظر ويبلغ الى والخمسة والثلاثين يوما اما انت فاذهب الى النهاية فتستريح وتقوم لقرعتك في نهاية الايام